وسخر ا ل ش م س و ا ل ق م ر ك ه ي ج ر ي لأجل مسمى ب ل ي ه و ا ل ع ز ي ز ا ل غ ف ا ر خ ل ق ك م من ن ف س و ا ح د ة ثم ج ع ل م ن ه ا ز و ج ه ا ب ل ن ي للعلوم ا ن ي ة أ ز و ا ج ي خ ل ق ك م ف ي بطون ه اسماء الله ا ل ق في موسوعه ا ل ث ن ا ب ل س ا ل ل ع ل ك م الاسلاميه م ل ل ك ل فإن ان ل ل ه غ ي يرضى عنكم لعبادي وإن الكفر ولا تشكروا يرضى لكم, لكم ولا تزر و ا ز ر ة وزر اخرى ثم إ ل ى ربكم أ ر ج ع ك م فينبئكم بما كنتم تعملون إ ن ه عليم بذات الصدور و إ ذ ا مس ا ل إ ن س ا ن ض ر دعا ربه ن ي ب ا إ ل ي ه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 قل إ ن ي امرت أ ن أ ع ب د الله مخلصا له الدين وامرت لان اكون اول المسلمين قل إ ن ي اخاف إ ن عصيت ربي على يوم عظيم قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إ ن الخاسرين الذين خسرو ا أ ن ف س ه م و أ ه ل ي يوم ا ل ق ي ا م ة أ ل ا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظ ل ل م ن النار ومن تحتهم ب ل ل ذلك يخوف الله به عباده يا أ ن ب و ا ا <الطغوة> ا ل ط غ و ت أن ي ع ب د و ه ا و أ ن ا ب و ا إ ل ى ا للعلوم ا ل فبشر ا الذين س و ن ل أولئك ا ل ذ ي ن ه د ا الله ه م وأولئك فمن حق عليه كلمه العذاب افانت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنيه ة م ب ن ي تجري من تحتها الانهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ان ترى ان الله أ ن ز ل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصقرا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 م و في ع ل ا ل م ب ي ن ا ل ل ه نزل أ ح س ن ا ل ح د ي ث كتابا م ت ش ا ب ه ا مثاني تقشع منه تقشعه ج ل و د ا ل ذ ي ن يخشون ر ب ه م ثم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 فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوا للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم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 و َ م و س ي َ ه ْ د ِ ا ل ل لَهُ َ فَمَا ّ ه ُ م ِ ن ْ م ُ ظ ب ل ْ أ ََ ل ي س َ ا ل ل َّ ه ُ ب ِ ع َ ذِنْتِقَارِ َ ز ز ِ ي ٍ و ل َََ ئ ِ ن ْ س ل ت ه ُ م ْ مَنْ خَلَقَ ا ل س ََّ م ا و و ََ ا ت ِ ا ل ْْ أ ََ لَيَقُولُنَّ ر ض ا ل ل َّ ه قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان أ ر ا د ن ي الله بضر هل هنك شفات ذره أ و أ ر ا د ن ي برحمه او ارادني برحمة رحمته هن ممسكات هل قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من ي أ ت ي ه عذاب يخزيه ويحل, ويحل عليه عذاب م و س و ع ل ي ك ا ل ك ت ا ب ل ل ن ا س ي للعلوم الاسلاميه ن ا و م ا أنت ع ل ي ه م ب و ك ن ى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 واذا ذكر الله وحده اشمازت قلوب الذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ه واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون قل اللهم مالك الملك قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده ان تتحكم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 سوء ا ل ع ذ ا ب ي ل ه الدكتور محمد راتب ا ك ن ت م ت ك س ب و ن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 وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ف إ ذ ا مس ا ل إ ن س ا ن ضر دعانا, دعانا ثم إ ذ ا خولناه ن ع م ة منا قال قال انما أ و ت ي ت ه على علم بل هي ف ت ن ة ولكن ك أ ث ر ه م لا يعلمون قد ق ا ل ا ل ذ ي ن من ق ب ل ه م ف م ا أ غ ن ى ع ن ه م ما ا ك ن و ا ي ك س ب و ن ف ص اجلهم س ا و م و اجلهم ومن ا ه ؤ ل ا ء س ي ص ي ب ه م سيئات م ا ك ن اجلهم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 لا تقنطوا من ر ح م ة ا ل ل ه إن ا ل ل ه ي غ ف ر ا ل ذ ن و ب ج م ي ع ا إ ن ه هو ا ل غ ف و ر ا ل ر ح ي م و أ ن ه و ا إلى ر ب ك م و س ل م و ا له م ن قبل أن ي أ ت ي ك م ا ل ع ذ ا ب ثم ثم لا تنصرون واتبعوا أ ح س ن ما أ ن ز ل إ ل ي ك م من ربكم من قبل م ن قبل أن ي أ ت ي ك م العذاب ب غ د ه و أ ن ت م لا تشعرون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 موسوعه ا ل م ح س ن ي ا ب ل قد جاءتك آ ي ا ت ي ف ك ذ ب للعلوم الاسلاميه ا ل اسماء ل الله و ج ه ا م ح س و ن ى فليس في جهنم مثوا للمتكبرين وينجي الله, الله الذين اتقوا بمفازتهم لا مسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء و ه و ع ل ه النابلسي للعلوم الاسلاميه و أفغير ل اسماء الله الحسنى ولقد أوحي إ ل ي ك وإلى ا ل ذ ي ن من قبلك لئن أ ش ر ك ت ليحبطن ع م ل ك و ل ت ك و ن ن من ا ل خ ا س ر ي ن ب ل ل ل ه ذات مضمون ا ل ش ا ك ر ي ن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 و و ض ع ا ل ك ت ا ب وجيء ب ا ل ن ب ي ي ن و ا ل ش ا ا ء و ل ا ل و ق ض ي ب ن ه م ب ا ل ح ق وهم ل ا ي ظ ل م و و و ن ف ي ت كل نفس ه وفي ه و أَعْلَمُ بِمَا ي قلوب ن و س ي الذين كفروا الى جهنم ز م ر ا حتى إ ذ ا جاءوها فتحت ابوابها وقال وقال لهم خزنتها أ ل م ي أ ت ي ك م رسل منكم يتلون عليكم آ ي ا ت ربكم وينظرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت ك ل م ة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إ ل ى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم ف د خ ل و ه ا خالدين وقالوا الحمد لله, الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي صدقنا وعده و أ و ر ث ن ا ا ل أ ر ض نتبوء نتبوا من ا ل ج ن ة حيث نشاء فنعم أ ج ر العاملين وترى الملائكه ح ا ف ي ن من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق